قَال لَا يَأْتِيكُم مَّطْعَمٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُم ذَٰلِكُمْ مِّمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون